بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا كتابة رب رحمتي سافا قروا أكيدوا الحديث الثلاثون حديث سد مفا عن نبي ثعلبة الخشني يرسوم ابن ناشر رضي الله عنه أباث على بارة وديفمي الخشني وسائساتي مقانسة جرسوم ابن ناشر جرما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول ربي الرا وديس رسول ربي لجره إن الله عز وجل ربي جباتي التهيه فرض فرائض دركمه روان دركمته فلا تضيعوها دركمه ربي قل امي لنا وحد حدودا danga tigore wansila danga gudam. fala ta'taduha ta danga birandabrina ta wa harrama ashiya'a tagari fala tantahikuha hindigina Wasakata sakata an Wahidura wa hadduranakal ise wa عراة كما جلّين دبتين لكم رحمت يثني جود فجدة من غير نسيان ودون دقة فلا تبحثوا عنها يثين قطني حديث حسن رواه الدارقطني وغيره حديث نقول حديث الدارقطني فيه النبي رضي حديث نقول سن النساء لا فادا حديثا كما كذا وان توت الى احكامته هيدو تو يو ارغما احكام افريجو احكام افريجنو كتوقف فرايض فرائضني درقم نيسا ميدو ابودا كلمتا وسنا، وسنا و سنة جيجون و ربي بقى خنات العباد لاجليه فرائض في سنة في مباهة و لقبتاه فرا إضافي نفلي مباهة خجرم و لقبتاه شوف تيساته و ربي حيام قولي حدود قوليه تنيوخا و سنة وهي حدودا كيستتي على جمني جيرو بردبرو الأبودا بردبرو ججون وارب حيامين بره كتو ججون كان سدف محرماتا محرماتا درقمني هججو كان فرفا وان را قل يفمي كحكم النساء يو كاكن جدمي اك او دت نمت هممن يو كا حجدا يو كا ايسا جدمي كندبتمن قرب ردبرج جو ور ربي را قل سكت درقمني ققوتو ابو وسكت عن عشاء جل سف سقوطه ربي كنا سبكي ثورة الاثنين ربي سبكي ثورة سقوطه غوطة كيرامو مرت وانتقام الإثورة بودا ربي كنا سكون إثا معنا لمقابا أصل التوانتو قرّا قال إسوع جدّون معناه ما قبل سلّق عرباتي تكوّها ثورة قال إسوع كلمتا حكام يساعد دباسورة مراني حديثك أنا كيستي قلّمتها هذا حكام يساعد دباسورة أبو جدّجورة مال في الجنة حديثنا نيو كوفينس إحساس نرتنو حديث مرفوع يوقا رسول ربي طول قفمتة دبطة متة ربي ان احكامه مرتي وهي الدنبات باسو يو لابي يوقا يو ادام باسو سقوط اجرميتنين لعالم جججود قوني ججج وره اهل السنة قناف ججج ربي ان ناني دبطة يرو بربا ده يرو بربادي أموحن دبا توجدني وردي أحلى سنة حقيدة إساني سباة درسين تي نتعرى أسماء دابتي درسي اجتعان تنهق وردي بنوتي نغاكي سجرات دا.